ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن اين خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لالا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم اِذَا مَكُنْتُمْ تُوَلُّونَ وَقُمْ شَكْرَهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِآتِي عَلَيْكُمْ عَذَابٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ تَلَا تَقْشَوْهُ تَلَا تَقْشَوْهُ وَاخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عليكم شَهِدُوا خُشُومِي وَلَهُ ثَمَنٌ عَمَتِي عَنِ الْكَوْنِ